<تصفيق> كل اللي وين في يعني حزنه صار حزبي عليك كل اللي لما كنت توصل في يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد تر دربك يا غالي والله مو مالتالي سراب تشوفه عينك ولا الظن ما يفيد قل لي لو تنباك اتصل في يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد ترى دربك يا غالي ظلامه ما لتالي سرع بتشوف عينك ولا تظن نايفي قليتو قليتو يردليتو هذا الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهارو زيلين ویرد لیتو خداه اضطيش و سيلو ضرر القلب صاير نهارو زي بلیل وین دنباکت وصل فيه يعنيه حزينه وصار حزنيه على عليك انت يزين فقدر بك يا غالي والله ما لتالي تعب تشوف عينك ولا الضيناي فيه حرام تكون ساري وبحالك من تداري تعالوا عود ثاني لربك من جديد وخل الطيش ماضي طريق وهم فاضي كيف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 ترى دربك يا غالي ضربه ما ترى بتشوف عينك ولا الظل نايفي يا غفر وش جرى لك أبيك تشوف حالك من يبقى في ذنوبه يعيش الهم أكيد على مكله ناطر تأجل له باكر تعال الحين حاول دربك باكر بعيد ذلت انا القلب صاير نهر وزيلو كل ليله عليك انت يزيد.